لو سألني الصبح عنك وش بقول ولو سألني الليل عنك لا لفا ولو سألني الغيمة عن وقت الهطور ولو سألني البرد عنك يا الدفا لو سألني الصبح عنك وش بقول لو سألني الليلة عنك لالفا لو سألني الغيما عن نوت الهطور لو سألني البرد عنك يدفا يمكن الدمع على خدي تجور تفضح اللي في ضميري قد خفاه شمس حبك في عيوني ما تزور قدرها عني ومعناها الوفاة ليه ظنك في محبينك يطول ليه جفني من غيابك ما غفاه اسالك بالله تمنى ما الحلول وترف وقول انكر نجفا وترف وقول انكر نجفا والله انت تسمع من اصحاب العقول يا غناتي جاك همسي لك يقول عن فرق العين يا قلبي كفا عن فرق يا قلبي كفا لو سألني الصبح عنك وش بقول ولو سألني الليل عنك لا لفا ولو سألني الغيم عن وقت الهطول ولو سألني البرد عنك يا الدفا يمكن الدمعة على خدي تجول وتفضح لي في ضميري قد خفا شمس حبك في عيوني ما تزول قدرها عالي ومعناها الوفا قدرها عالي ومعناها الوفا لو سألني الصبح عنك وش بقول لو سألني الليل عنك لا لفاء لو سألني الغيم عن وقت البطور لو سألني البرد عنك يدفاء لو سألني البرد عنك يدفاء